فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمامين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 أَيُّ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيُّ